وَمِنَ ٱلَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَهْلِ مُنَٰفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَٰقِ لَا لنوالذوهَّ ال الركين ثمَّ يُودّونَ إلى عَذااب النظي